كما المهندس والمناجم مثله فهما لعلم الله مدعياني الأرض عند كليهما كروية وهما بهذا القول مقترناني والأرض عند أولنها لسطيحة بدليل صدق واضح القرآن والله صيرها فراشا للوراء ومن السماء بأحسن البنيان والله أخبر أنها مصطوحة وأبان ذلك أيما تبياني أحاط بالأرض المحيطة علمه أم بالجبال الشمخ الأكلان أم يخبرون بطولها وبعرضها أم هل هما في القدر مستويان أم فجروا أنها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 صنعا وأسقن أيما إتقاني قل للطبيب الفيلسوف بزعمه إن الطبيعة علمها برهاني إن الطبيعة علمها برهاني كذب المهندس والمنجم مثله لعلم الله مدعياني الأرض عند كليهما كروية وهما بهذا القول مقترناني